أصابوا جهنم أنتم لها فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا خلق نعيد ووعدا علينا إنكنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث أعباد الصالحين اللهم اهدينا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت, دوت, دوت وخير الدعاء وخير